فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عشرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله